الموقع الرسمي ل ف ض ل ة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه ا ل م ا د ة الحمد لله ملء السماوات و ا ل أ ر ض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد هو أ ه ل الثناء والمجد أ ح ق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أ ع ط ي ت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أ ن ت أ ح ق من حمد و أ ح ق من ذكر و أ ح ق من عبد أ ر أ ف من ملك أ و س ع من أ ع ط ى و أ و ل ى من شكر و أ ن ص ر من ابتغي و أ ج و د من سئل و أ ك ر م من قصد و أ ع د ل من انتقم و أ ح ك م من قضى سبحانه له الحمد عدد خلقه و ر ض ى نفسه و ز ي ن ة عرشه ومداد كلماته نظر إ ل ى آ د م بعين الاختيار فحظي بسجود ملائكته و إ ل ى ابنه شيث ف أ ق ا م ه في منزلته و إ ل ى نوح فنجاه من الغرق بسفينته و إ ل ى إ ب ر ا ه ي م فكساه ح ل ة خلته و إ ل ى يعقوب فرد حبيبه وحبيبته و إ ل ى شعيب ف أ ق ا م ه في خطبته وفصاحته و إ ل ى إ س م ا ع ي ل ف أ ع ا ن الخليل في بناء كعبته ونجاه من الذبح وفداه بذبح عظيم في ضجعته و إ ل ى أ ي و ب ى فيال طوبى ركضته و إ ل ى ذنون سمع ن د النداء ء ا له وهو في ظلمته و إ ل ى موسى فخطر في ثوب مكالمته و إ ل ى داود أ ل ا ن له الحديد على حدته و إ ل ى سليمان سخر له الريح تنتقل به في مملكته و إ ل ى عيسى كم أ ق ا م ميتا من حفرته و إ ل ى محمد فخصه بالقرب في المعراج من حضرته وشهود سترته و أ ع ر ض عن إ ب ل ي س فخزي بالطرد من رحمته و إ ل ى النمرود ة فقال أ ن ا أ ح ي ي الموتى ببلاهته وعن قابيل فقلب قلبه إ ل ى معصيته وعن فرعون ادعى ا ل ر ب و ب ي ة على ج ر أ ت ه وعن قارون خرج إ ل ى قومه في زينته وعن أ ب ي جهل شقي وقد سعدت أ م ه وابنه وابنته هكذا جرى تقديره وقضت كسمته يسبح الرعد بحمده و ا ل م ل ا ئ ك ة من خيفته سبحانه لا تسكن ا ل أ ر و ا ح إ ل ا بحبه ولا تطمئن القلوب إ ل ا بذكره ولا تزكو العقول إ ل ا بمعرفته ولا يدرك النجاح إ ل ا بتوفيقه ولا تحيا القلوب إ ل ا بنسيم قربه ولطفه سبحانه لا يفتتح أ م ر إ ل ا باسمه سبحانه لا يدرك م أ م و ل إ ل ا بتيسيره سبحانه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 مصائب ورزايا ومحنا وبلايا الام تضيق بها النفوس ومزعجات تورث القلق والخوف والحزن والهم و إ ن المؤمن يعيش بنفس م ط م ئ ن ة وبروح ه ا د ئ ة تعلم ح ق ي ق ة الدنيا فلا تضطرب و ا س ك ي ن ة قلوبهم إ ذ ا فقدوا شيئا من دنياهم إ ن أ ك ث ر مزعجات القلوب إ ح ب ا ط يقتل القلوب وتظلم الدنيا في وجه الواحد من الناس ل أ ن ه فقد ما فقد و ل أ ن ه أ ل م به ما أ ل م انظر إ ل ى الناس من حولك كم ترى من باكن وتسمع من أ ن ي ن شاكن أ ح د ه م يشكو ع ل ة وسقما و آ خ ر يشكو ح ا ج ة وفقرا وثالث يشكو ويتبرم من نشوز زوجه وعقوق ولده و آ خ ر يشكو ويتضجر من فساد تجارته وكساد صناعته وهكذا تضطرب الدنيا وتموج بالمشاكل و أ ر ا د ه ا الله دار امتحان ودار نقص إ ن الذي ينظر إ ل ى الدنيا بعين الاعتبار لا بعين الاغترار يرى أ ن الدنيا م ل ي ئ ة بالمتناقضات تضحك وتبكي تجمع وتفرق ش د ة ورخاء سراء وضراء تتقلب الدنيا بالناس متناقضات في دنيانا تجد الرجل ليس له من الفكر أ و من الفهم أ و من الذكاء أ و من العلم شيء من أ ش ب ا ه الرجال اتخمت بطونهم شبعا وريا و آ خ ر يحمل من الفكر في دنيانا ومن العلم ومن الفهم ومن ا ل إ د ر ا ك في حياتنا تجده يبات الطوى ج ع ا ن ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها ج ر ع ة ماء الدنيا تتقلب ب أ ه ل ه ا من نظر إ ل ى الدنيا بعين الاغترار هلك ومن نظر إ ل ي ه ا بعين الاعتبار صدق و إ ن الصادق هو الذي ينظر إ ل ى الدنيا وهي تموج ب أ ه ل ه ا وتضطرب بالناس وتتقلب ا ل أ ح و ا ل وتضطرب ا ل أ و ض ا ع وتختلف ا ل أ ش ي ا ء في ح ي ا ة الناس و إ ن المؤمن يتعامل إ ذ عند اشتداد الحوالك وعند اشتداد ظ ل م ة ا ل أ ي ا م وعند تقلب الزمان إ ن المؤمن ينطلق من منطلقات إ ي م ا ن ي ة تصحح له نظرته تصحح له نظرته ل ل ح ي ا ة فهو ينظر ل ل ح ي ا ة بمنظار المؤمن الواثق من ربه المستيقن فيما في ما عند مولاه قال سلفنا الصالح قال داود بن سليمان يستدل على تقوى المؤمن بثلاث التوكل فيما لم ينل ا ل أ م و ر التي تحتاج إ ل ى ج ر أ ة و إ ق د ا م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 ولا تفرحوا بما آ ت ا ك م والله لا يحب كل مختال فخور إ ن أ ك ث ر ا ل إ ح ب ا ط و أ ك ث ر القلق و أ ك ث ر المشاكل و أ ك ث ر الهموم و أ ك ث ر ا ل أ ح ز ا ن في ح ي ا ة الناس مما فقدوا من الدنيا مع غياب اليقين وضعف الصبر والتوكل والاعتماد على الله جل وعلا وعندها يتزعزع المؤمن عند المؤمن يتزعزع الناس عند أ د ن ى م ش ك ل ة والمؤمن لو اجتمعت عليه مشاكل الدنيا لا تهزه شيئا ل أ ن ه ينطلق في فهم ا ل ح ي ا ة من منطلقات إ ي م ا ن ي ة تضع ا ل أ م و ر في نصابها وتصحح ا ل أ خ ط ا ء وتعطي كل شيء مساحته ما هي المنطلقات التي يتعامل بها المؤمنون مع مشاكلهم وهمومهم هل نعتقد ب أ ن المؤمن لا يصيبه ض م أ ولا نصب ولا م خ م ص ة ولا هم ولا غم ولا حزن لا والله ذلك يصيبهم ولكنهم يتعاملون مع هذه المعطيات والمفردات من منطلق ا ل إ ي م ا ن و أ و ل منطلق إ ي م ا ن ك الراسخ هو المخرج مما أ ن ت فيه من المشاكل والمحن إ ن المشاكل إ ذ ا ترادفت و إ ن الضوائق إ ذ ا اشتدت و إ ن ا ل ظ ل م ة إ ذ ا ح ل و ل ك ت عندها لا مخرج للمؤمن إ ل ا ب إ ي م ا ن راسخ وبتوكل صادق وبيقين كامل وبصبر حسن يتعاطى به مع ا ل أ ش ي ا ء ويتعاطى به مع ا ل أ م و ر ا ل إ ي م ا ن بالله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أ و أ ن ث ى وهو مؤمن ف ل ن ح ي ن ه ح ي ا ة ط ي ب ة ا ل إ ي م ا ن الذي يرزقك حسن اللجوء إ ل ى الله إ ن ك إ ذ ا نظرت إ ل ى مظاهر الضعف في ح ي ا ة الناس عند المشاكل يفقد الكثير من الناس تماسكه بعضهم يغلق الدار ويمكث في البيت وبعضهم يقول إ ذ ا كترت عليك الهموم الدمدم أ ن و م فرارا من الواقع وهربا من المسؤوليات ولو أ ن ه ا كانت نومه ليستجم روحه و إ ر ا د ت ه ليعود إ ل ى ا ل ح ي ا ة ليواجه المشكلات لكان هذا إ ي ج ا ب ي ا إ ن الكثير من الناس بنص ا ل ق ر آ ن قال تعالى إ ن ا ل إ ن س ا ن خلق هلوعا إ ذ ا مسه الشر جزوعا و إ ذ ا مسه الخير منوعا ثم ت أ ت ي القيم والمبادئ لتفعل فعلها في النفوس إ ل ا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أ م و ا ل ه م حق معلوم لو لم يكن لهم حق معلوم ويقين ينزع ا ل أ م و ا ل من جيوبهم نزعه ليعطوا للمساكين لما كان لهم يقين يواجهون به المشاكل والهموم يواجهون به الصعاب إ ن بعض الناس يكاد و ا يفقد و ا عند المشاكل عقله بعضهم يتردد على ا ل أ ط ب ا ء النفسانيين يتعاطى الحبوب إ ن م ا تقع عليه م ش ك ل ة أ و تهزه ف ت ن ة وبعض الناس يلجا إ ل ى ا ل س ح ر ة و إ ل ى المشعوذين و إ ل ى الكهان و إ ل ى الظلال يلتمس عندهم حلا ً ويرى عندهم مخرجا ونسيه ومن يتق الله يجعل له مخرجا و ا ل آ ي ه في معرض الحديث عن الطلاق فاذا طلقتموهن فبلغن اجلهن فامسكهن بمعروف او فارقهن بمعروف ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا وفي معرض الايه الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ي أ ت و ا ا ل س ح ر ة و ي أ ت و ا الدجالين و ي أ ت و ا ا ل م ش ع و ذ ي ن ليخارجوهم مما فيه من المشاكل ونسوا ان ق ا ع د ة المؤمن إ ذ ا كثرت عليك الهموم ف ا ل ج أ إ ل ى الحي القيوم إ ذ ا كثرت عليك الهموم ليس لها من دون الله كاشفه لا يكشف الهم ويزيح الضر إ ل ا هو قل أ ر أ ي ت م ما تدعون من دون الله إ ن أ ر ا د ن ي الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أ و ل ئ ك الذين يدعون يبتغون إ ل ى ربهم ا ل و س ي ل ة أ ي ه م أ ق ر ب يرجون رحمته ويخافون عذابه إ ن عذاب ربك كان محفورا روى السلف أ ن رجلا شله شله وهذا الرجل المشلول شلت جميع أ ط ر ا ف ه شلت أ ر ج ل ه وشلت شماله ع ا ج ز عن ا ل ح ر ك ة لا يقوم حتى من سريره و م ط ج ع ه أ ب ق ى الله له يدا و ا ح د ة وكفا و ا ح د ة حتى إ ذ ا أ ر ا د أ ن يرفعها رفعها وهي ي ت ي م ة من أ خ ت ه ا ب ع ي د ة عنها ف أ ل ه م ه الله أ ن يقوم وقت السحر و أ ن يرفع كفا و ا ح د ة إذا الله جل وعلا فرفع الكف و إ ذ ا أ ر ا د الله أ ن يعطيك ف إ ن ه يوفقك للدعاء ويلهمك إ ي ا ه إ ذ ا أ ر ا د الله الكريم إ ذ ا أ ر ا د المنان أ ن يعطيك يوفقك ويلهمك ويدري المحامد والثناء على لسانك ليعطيك فرفع كفا و ا ح د ة وقال اللهم يا عالم ا ل خ ف ي ة ويامن السماء بقدرته م ب ن ي ة ويامن الشمس والقمر بنور جلاله م ش ر ق ة و م ض ي ئ ة اللهم يا مقبلا على كل نفس م ؤ م ن ة ز ك ي ة اللهم يا م س ك ن رعب الخائفين و أ ه ل ا ل ت ق ي ة اللهم يا من ن ج ى يوسف من رق ا ل ع ب و د ي ة اللهم يا من حوائج الخلق كلها عنده م ق ض ي ة يا من ليس له بواب ينادي ولا صاحب يرشى ليدخلك عليه أ و يدخل حوائجك و أ و ر ا ق ك عليه ولا صاحب يرشى ولا وزير يخشى ولا رب غيره يدعى ولا يزداد على ك ث ر ة الحوائج إ ل ا جودا وكرما اللهم إ ن ي أ س أ ل ك شفاء عاجلا فوقف على طوله يمشي بغير طبيب ولا جراح ولا م ش ر ح ة ا ل إ ي م ا ن يعلمك عند الشدائد أ ن ت ل ج أ إ ل ى ربك ثانيا إ ن من أ ع ظ م ما يواجه به المؤمن النكبات و ا ل أ ز م ا ت انه و ح ق ي ق ة الذي دفعني لهذه ا ل خ ط ب ة ك ث ر ة النكبات وتلاحق ا ل أ ز م ا ت وترادف الضوائق على ح ي ا ة الناس إ ن ك لن تجد أ ح د ا إ ل ا وهو يشكو أ ص ح ا ب المصانع و ا ل أ م و ا ل ا ل ط ا ئ ل ة الذين يتمنى الناس حالهم ويزعمون أ ن ه م يقول لك مرتاحين مرطبين ناس ع ا ي ش ة وناس د ا ي ش ة وناس في ا ل د و ش ة ما لامه هكذا يقولون وجدت أ ن هؤلاء أ ك ث ر من يشتكي يقولون ا ل س ي و ل ة ما في س ي و ل ة السوق واقف هكذا يقول التجار و أ ص ح ا ب ا ل أ م و ا ل الضوائق ك ث ي ر ة والمدارس على اعتاب عن تفتح وينتظر الناس س ل س ل ة من الرسوم والكراسات والكتب و... و... والفطور اليومي و ا ل م ع ا ن ا ة كثير من الناس يضيق تضيق به السبل ولقد وجدت من خلال ت ج ر ب ة ب س ي ط ة أ ن أ ص ع ب أ ن و ا ع الضيق الديون هذه لا يدركها شيء إ ن ك تجد كما قلت لك الدنيا فيها متناقضات تخيل تجد في الدنيا من يتعاظم ويفتري ويتعالى ويدعي مقامات ا ل ر ب و ب ي ة و ا ل أ ل و ه ي ة وفي ذات الدنيا ذات تجد من يقدم نفسه رخيصه في سبيل الله مستشهدا ل أ ج ل الحق و أ ه ل الحق إ ن ه ا متناقضات ا ل ح ي ا ة أ ر ا د الله ا ل ح ي ا ة أن ل ا تستقر حتى لا يخلد إ ل ي ه ا أ ح د وحتى لا يطمئن إ ل ي ه ا أ ح د ولا يطمئن إ ل ى الدنيا إ ل ا غافل ولا يسكن إ ل ى الدنيا إلا, سف الا قليل العقل عديم الفكر والنظر إ ن م ا النظر في أ ح و ا ل الذين سبقوا دعك من الذين سلفوا م ن السلف البعيد ت أ م ل أ ح و ا ل الذين من بعدك رجل يعيش في قصور وفي دور وفي مصانع بين ع ش ي ة وضحاها يساق إ ل ى السجن تباع ممتلكاته وتدلل في الدلاله موروثاته و م م ت ل ك وبين ع ش ي ة وضحاها صار خارج السوق أ ل م تنظر أ ل م تر ى أ ل م تر ى فسيروا في ا ل أ ر ض فانظروا كيف كان ع ا ق ب ة الذين من قبلكم من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أ م ث ا ل ه ا المؤمن يتعامل بمنظار شرعي ينظر إ ل ى الدنيا فلا يلبس ن ظ ا ر ة س و د ا و ي ة يرى الدنيا ق ا ت م ة ولا يرى فيها خيرا أو أن يرى ان ل د ي المؤمن ي فيها شيء ولا ينظر إلى الدنيا يركن ي س فتاح تجعله ولا بنوع و إلى ن إن إليها ل ا م ينظر إ ل ى الدنيا في حقيقتها يضع الدنيا في ركن قصي من اهتماماته إ ن ه يمارس الدنيا باعتبار ا ل أ س ب ا ب وباعتبار الوسائل لا باعتبار الغايات والمقاصد ثالثا إ ن نعيم المؤمنين الذين نزلت بهم ا ل أ ز م ا ت وحلت بهم المشكلات إ ن نعيمهم في قضاء الله وقدره واعلم أ ن ما أ ص ا ب ك لم يكن ليخطئك و أ ن ما أ خ ط أ ك لم يكن ليصيبك يعلمون أ ن كل شيء مكتوب لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آ ت ا ك م وهذا من الضعف النفسي ف إ ن لو تفتح عمل الشيطان لو أ ن ه كان كذا لكان كذا ليعيش منكدا بعد أ ن قضي ا ل أ م ر الذي فيه تستفتيان رفعت ا ل أ ق ل ا م وجفت الصحف المؤمن إ ي م ا ن ه الحقيقي في يقين بالله و إ ي م ا ن بقضاء الله وقدره و أ ن كل شيء مكتوب و أ ن المكتوب لا مفر منه رابعا إ ن شواغل الدنيا وان اعباءها لا يقدر على حملها ولا ينهض باعبائها إ ل ا الصبارون من الرجال اولو العزم واصحاب الهمم العاليه هم الذين يواجهون الدنيا بقوه وبيقين ويواجهون المشاكل وهذه هي الشجاعه ة ا ا ل ش ج ع ثبات القلب عند المحن ه ل ه ي ا ل ش ج ا ع ة ا ل ح ق ي ق ي ة أ ن ا بتخيلوا ل ش ج ا ع ة عكاز و ع ص ا ي ة وسيف وسكين وبني وشلوه وطالعني و أ خ ن ق و ا ل ش ج ا ع ة ل ش ج ا ع ة الذئب أ ش ج ع منك إ ذ ا كانت هذه هي ا ل ش ج ا ع ة ا ل ش ج ا ع ة أ ن ترد ا ل أ ه و ا ل فتجد الرجل ثابتا لا يتزعزع ولا يتضعضع ولا يرى على وجهه تغيرا هذه ا ل ش ج ا ع ة أ م و ر ا ل ف ط ر ة ا ل ع ا د ي ة أ ن تدمع العين هذا من ا ل ر ح م ة هذا من ا ل أ م و ر ا ل ط ب ي ع ي ة ا ل ف ط ر ي ة أ م ا الذي يجزع عند الفتن وعند المصائب والذي تجده يقلق ويخاف على مصيره فارق ا ل ش ج ا ع ة إ ن ا ل ح ي ا ة بمصائبها وبمتناقضاتها وبمتضاداتها وبمشاكلها وبمصائبها وبهمومها و أ ح ز ا ن ه ا يتحمل ذلك وينهض بذلك الصبارون من الرجال أ م ا ا ل أ ق ز ا م ف إ ن ا ل م ص ي ب ة ا ل ص غ ي ر ة تجهجههم و إ ن ا ل أ ل م البسيط يزعزعهم وبالتالي هذا من المنطلق الرابع في م و ا ج ه ة ا ل ح ي ا ة وفي الصمود أ م ا م الفتن و أ م ا م المشكلات أ س أ ل الله جل وعلا أ ن يوفقنا لما يحبه ويرضى و أ ن ي أ خ ذ بنواصينا إ ل ى البر والتقوى إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه خامسا إ ن مما يواجه به المؤمن المشاكل والهموم وكلنا مهموم من منا يجلس ا ل آ ن خالي الوفاض من هم وقلق الهم يسيطر على ح ي ا ة الناس لقد كثرت الشكوى و ز د ا د ا ل تسول و إ ن ك ل ا ت ج د في ا ل ط ر ق ا ت و ا ل ش و ا ر ع و خ ا ص ة ع ن د ا ل أ س ط ب ط ف ا ل ص غ ا ر ي م س ح أ ح د ه م ا ل عربي ة ب ق ط ع ة قماش ن ظ ي ر ة دراهم و د نانير ة و ح ف ن ة خ م س م ي ة ج ن ي ه أ ل ف ج ن ي ه م ئ ت ي ن جني ه م ئ ة ج ن ي ه ح د ي د ة إ ن ك لتنظر إ ل ى هؤلاء فتعلم أ ن المجتمع مقبل على انفلات في نواحيه ا ل ا ج ت م ا ع ي ة بعد أ ن حصل انفلات في المسائل ا ل أ خ ل ا ق ي ة وقبل ذلك حصل انفلات في أ م و ر المعاش و ا ل أ ر ز ا ق و ا ل ا خ ت ص ا ب ضيق شديد المجتمع تحس به يضيق ما وجدت أ ح د ا من الناس إ ل ا وهو مهموم يشكو قليل الما بيشتكي معظم الناس بيشتكو مالك اي زول عنده مشكله ب ر ا أ ج ي زول قال ل يقول ل ي جاءني قبل ف ت ر ة شاب قال لي أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ن ت ح ر قلت له لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله لماذا تريد الانتحار فقص علي م ش ك ل ة هي من عويصات المشاكل التي مرت عليها ان من المنطلقات التي يعامل بها المؤمن نفسه وينظر بها إ ل ى مشاكله أ ن المشاكل والمصائب لا تخلو من خير فيها قال صلى الله عليه وسلم والحديث, والحديث عند الترمذي والنسائي وعند ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم أ ش د الناس بلاء ا ل أ ن ب ي ا ء ثم ا ل أ م ث ل و ي ب ت ل الرجل على قدر دينه والله ا ل صحيح ا ل إ ب ت ل ا ء كما قلت لك لا يحمله إ ل ا أ و ل و العزم من الرجال إ ل ا الصبارون إ ل ا ا ل ع م ا ل ق ة من البشر قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند ا ل إ م ا م أ ح م د في المسند وعند أ ب ي داود في السنن قال صلى الله عليه وسلم ان الله اذا كتب لعابده المؤمن عنده م ن ز ل ة سبقت من الله إ ل ي ه سبق عند الله كتبك في م ح ل عاليه في ج ن ة في منزله ر ف ي ع ة سبقت ب ر ح م ة الله فلم يبلغ ذلك بعمله ابتلاه الله في نفسه أ و ماله أ و ولده ليبلغه تلك ا ل م ن ز ل ة سبحان الله زول ع ن د ه منزله عبن ا ل ل ع ظ ي م ة الله, الله داير يوصلوا المنزله دي ما ع ن د ه عمل ب و ص ل و ا يوصلوا ب ا ل ل ز ة يدفروا دافر أ س ا ن يطلعوا فوق بشنو أ م ر ا ض مشاكل ن ج ه نسوان فلس ديون ذل تعب جلد يا خ ناس الايام دي الواحد يقول لك يا شيخ بدر ما انوم أ ص ح ى ا ل ج نفسي تعبان الحاصل شنو قلك و قدر ما انو كسلان ما قادر أ ع م ل أ ي ح ا ج ة واحد يقول لك والله ما قادر أ ف ت ح دكاني لو أ ب ي ع مشاكل لكن أ ن ا لن لن أ م ن ي ك لن أ م ن ي ك ب أ ن ك في ظل ا ل إ ي م ا ن ستحيا بغير مشاكل هذا والله ليس لي وليس ل أ ح د من الناس لا بد أ ن يعيش الناس المشاكل وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ونبلوكم بالشر والخير فتنه و إ ل ي ن ا يرجعون إ ن أ ع ظ م ما منيت به النفوس هذه ا ل أ ي ا م إن منيت أعظم ما ب هو ا ل ن ف س هو ي أ س يميت القلوب وتظلم الدنيا وتتحطم ا ل آ م ا ل وتتبدد ا ل أ ح ل ا م عند الناس ظنوا أ ن ه م لن يفعلوا شيء و أ ن ه م في مكانهم واقفون و إ ن هذا من العجز استعن بالله ولا تعجز وبالتالي نحن نعيش في إ ش ك ا ل ا ت ح ق ي ق ي ة ولكن المؤمن بايمانه لا أ ق و ل ل ن يواجه المشاكل إ ن المشاكل ت أ ت ي مع ا ل إ ي م ا ن قال تعالى أ ح س ب الناس أ ن يتركوا أ ن يقولوا آ م ن ا وهم لا يفتنون كيف تقول أ ن ا مؤمن ولا تبتلى أ م حسبتم أ ن تدخلوا ا ل ج ن ة ولما يعلم الله الذين صدقوا منكم ويعلم الصابرين هل ممكن هل تظن أ ن ك يمكن أ ن تكون مؤمنا بغير أ ن تبتلى وتمحص اسمع إلى, الى هذا الحديث النبوي العظيم الذي أ خ ر ج ه البخاري في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه من اي ر ا يصب منه أي يصب م ن ه إ م ا في نفسه و إ م ا في ماله قلق و إ ش ك ا ل ا ت ومشاكل تحصل لك ولكن المؤمن يقول وعسى أ ن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أ ن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم و أ ن ت م لا تعلمون إ ن المؤمن يعلم يقينا أ ن ه ما من نصب ولا مرض ولا هم ولا حزن ولا مرض حتى ا ل ش و ك ة يشاكها المؤمن له بها أ ج ر وهذا حديث في الصحيحين من ر و ا ي ة أ ب ي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كل شيء أ ن ت لك فيه أ ج ر فماذا تريد عجبا ل أ م ر المؤمن أ م ر ه كله خير إ ن أ ص ا ب ت ه سراء شكر فكان خيرا له و إ ن أ ص ا ب ت ه ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم هذه أ ح ا د ي ث ن ب و ي ة ب ا ق ة من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة تضيء للمؤمنين الطريق فلا يتزعزع إ ي م ا ن ه م ولا يتضعضع يقينهم ولا يفقدون في الله ثقتهم حتى ولو تكاثرت عليهم الهموم وتلاحقت عليهم ا ل أ ز م ا ت ونزلت عليهم المصائب والمشاكل جاءني رجل سلم علي وقال تعرفني قلت لا أ ع ر ف ك قال كنت من كبار التجار ودالت علي ا ل أ ي ا م وعانيت م ع ا ن ا ة ش د ي د ة و أ و ل ا ل م ع ا ن ا ة عانيتها في المواصلات أ م ا م البيت أ و الذله سيارات أ ش ك ا ل و أ ل و ا ن س ر ت أ ق ف الطريق و أ ش ر ا ل ح ا ف ل ة ولتعلم ان هناك مليانه الحفل ة ا ل بعد يجنن في ك ر س ي ب ت ا ع نص ك ر س ي ذ ا ت ه زي الناس مليانه إ ل ا في ك ر س ي نص ك ويجنب س و ي ك د ه لا هو ل ع ل ه ا ل آ ن يصلي معنا لكن الذي أ ع ج ب ن ي فيه لا هو ولا ابناؤه لم يفقدوا تماسكهم وظنوا أ ن ا ل أ م ر عادي فقال لي بالرغم من ا ل م ع ا ن ا ة ا ل د ا خ ل ي ة غير أ ن ن ي أ ح ا و ل أ ن أ ظ ه ر الرضا حتى يرضى قلبي وهذا صحيح المصائب فيها فوائد وليس ل ل إ ن س ا ن أ ن يسعى إ ل ى المصائب ولكن إ ذ ا وقعت أ ن يتعامل معها باليقين وبالصبر و ب ا ل إ ي م ا ن أ ن يكون قوي القلب رابط الجعش وهذه ص ف ة المؤمنين إ ن المؤمن يرى في المصائب خيرا فيها تكفير سيئات قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من أ ع ج ب ا ل أ ح ا د ي ث وهو عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ر ا د الله بالعبد خيرا عجل ع له ل ا ق ولذلك ب ة وإذا أراد ا ل بالعبد شرا أمسك عنه العقوبة في الدنيا الآخرة ل ه عنه وعاقبه بها شرا أمسك و في في هذا ا ل م ن ط ل ق الذي بعد ه السادس أ و السابع أ ن المؤمن إ ذ ا وقعت عليه م ص ي ب ة لا يلقي ب ا ل ل ا ئ م ة على ا ل آ خ ر ي ن نحن نلوم ا ل ع ش ي ر ة ا ل أ و ل ا د كعبين ا ل م ر م ا نافعه ن ا سابتك الرهوني أ ص ح ا ب ي اشتغلوا ضدي انا زل معاي في الشغل حفروا لي طبعا حفروا لي دا مصطلح خطير ا ن حعمل عنه خ ط ب ة ك ا م ل ة اسمه حفروا لي الحفر تلقاه في الوزارات خ ا ي ف ا ل زول يبقى يجي يشيل محله يحفر ل ه ب ي تحت تحت لحد ما ي ش ي ل ه بره ل أ ن المسكين يظن أ ن ه سيبقى ب ا ل و ظ ي ف ة و أ ن الراتب هو ا ل أ س ا س ا ل م ش ك ل ة الحفر ده انتقال بيجيبو م ش ن و في الشركات بيكيدوا لبعض خ ا ص ة لما يكونوا قريبين يحفر حفر جد ومصطلح الحفر معناه هو ما بظهر لك انه شغل ضبطك ش ا ك ي سمو حفر يلاقيك ويضحك ليك وكده والتقارير بيطيح يتماشى بل كذب وجد ا ل لحد ما يشيلوك بعد ما يشيلوك يجي يبكي يقولك ما درنا ل ك لكن أ ر ض الله و ا س ع ة والله يرزقك في م ح ل ة ت ا ن ي ة يا مجرم يا حفار تحفر للزول وتقول كده الحفل نحن نلوم ا ل آ خ ر ي ن نقول ل ي ح ف ر ل ي سولي أ م ا أ ه ل ا ل إ ي م ا ن عند المصائب ما أ ص ا ب من م ص ي ب ة فبما كسبت أ ي د ي ك م ويعفو عن كثير أ و ل م ا أ ص ا ب ت ك م م ص ي ب ة قد أ ص ب ت م مثليها قلتم أ ن هذا قل هو من عند أ ن ف س ك م المؤمن إ ذ ا حصلت عليه م ص ي ب ة يقول عاقبني ربي وهذا من حسن الوقوف ب ا ل أ د ب مع الله جل وعلا ثم السعيد من علم أ ن الزمان لا يستقر على حال ه أ ن ت تكبر سعيد الزمن ده ما تتخيل إ ن ك تكون راكب ع ر ب ي ة طوالي ما تتخيل كده ما كنت خير انك أ ن تكون ت مدير طوالي ل أ ن ه بعدين ب يشيلوك ج ي ب ت ج ه ج ة تقولون ما رتبنا أ م و ر ن ا مكان ا تكلمون من زمان وتجهجه حجه ة ش د ي د ة وطن نفسك السعيد من علم أ ن الزمان يتحول ولا يستقر على حال ولازم التقوى إ ن استغنى صار عنده غنى وهو تقي كملته و إ ن افتقر التقوى أ غ ن ت ه و إ ن ا ب ت ن ي التقوى زينته وجملته إ ن ه يعيش بالتقوى و أ خ ي ر ا اعلموا ب أ ن محن الله حشاها منحا ولطفاء فكم م ش ك ل ة و م ص ي ب ة كانت عواقبها س ع ي د ة وكانت م آ ل ا ت ه ا ط ي ب ة أ ن ت ت ت ذ ج ر وتقول إ خ و ا ن ن ا النسوان والله الناس بيشتكوا من النسوان شكوى لمن انزل في التعقيب و ر ي ك م ق ص ة في النسوان الحكيم أ ن ت بقدر ما ب ا ق ت عليك ا ل أ م و ر سترى الفرج ت أ م ل ح ي ا ة يعقوب عليه السلام أ و ل ما أ ب ل غ الخبر قال بل سولت لكم أ ن ف س ك م أ م ر ا فصبر جميل والله المستعان على ماتصفون بعد قليل قال و ا ل أ م ل ي م ل أ ه وقلبه يتعلق بربه بل سولت لكم أ ن ف س ك م أ م ر ا فصبر جميل وعسى الله أ ن ي أ ت ي ن ي بهم جميعا إ ن ه هو الحكيم العليم إ ن ه هو العليم الحكيم ثم عندما اشتد ا ل أ م ر به ز ي ا د ة وهو شيخ كبير وقلبه موجع قال إ ن م ا أ ش ك و بثي وحزني إ ل ى الله وفي آ خ ر الشيء عاش بقلب يؤمل ولم ينقطع امله في الله ل ح ظ ة قال يا بني ي ذ ه ب و ا فتحسسوا من يوسف و أ خ ي ه ولا تياسوا من روح الله إ ن ه لا يياس من روح الله إ ل ا القوم الكافرون ه ي ا ع ج ي ب ة يعيش ا ل ع م ا ل ق ة في الدنيا بهذا المفهوم الراقي الذي يسمو على الجراحات ويسمو على المشاكل والهموم أ س أ ل الله جل وعلا أ ن يفرج همنا و أ ن ييسر أ م ر ن ا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إ ل ا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا إ ل ا قضيته ولا مبتلا إ ل ا عافيته ولا مريضا إ ل ا شفيته ولا ضالا إ ل ا هديته ولا غائبا إ ل ا ر ذ د ت ه ولا ميتا إ ل ا رحمته ولا ح ا ج ة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إ ل ا و أ ع ن ت ن ا عليها برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وخذ بنواصينا ل خ ا ط ئ ة إ ل ى البر والتقوى اللهم يقنا بما اتيتنا حتى لا نحب ما حتى لا نحب تعجيل ما أ خ ر ت وحتى لا نؤخر ما أ ح ب ب ت تعجيله لنا يا رب العالمين اللهم وفقنا, اللهم وفقنا لكل خير اللهم وفقنا لكل خير اللهم وفقنا لكل خير اللهم ثبت قلوبنا اللهم ثبت قلوبنا على الحق و ا ل إ ي م ا ن والتقوى يا رب العالمين وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم